ما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مجد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 قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله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 قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ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 الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن فهم 129. إن ترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون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 وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ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 وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إن هُوَ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ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 جناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبك مات. من يشاء الله يضلل، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتت.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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَخُذْهُمْ بِالْبَأْسَ شَدِيدًا يُضْرِبْهُمْ ۖ فَإِنَّهُمْ هُمُ الْعَادُونَ فَلَوْلَا إِن كَانَتْ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 إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع ذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين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 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَتُبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ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 ونا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوت الشياطين في الأرض كالذي استهوت الشياطين في الأرض حيران له أصحابه يدعونه إلى الهداة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 وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِبُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ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 وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداد ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا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 119. إن كنتم تعلمون 110. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون 111. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات ما نشاء، إن ربك حكيم عليم، ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب كلا هدين. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَالْيَاسَ كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم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 فبه ذاهم قتده قل لا أسألكم عليه أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء وَمَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تَبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا أَبَاؤُكُمْ ۗ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أمة القرى ومن حولها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 ولقد جئتمون فرادا كما خلقناكم أول من وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَلْنَاكُمْ وَرَأَى ظُهُورَكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِي كُمْ لَقَدْ تَقَطْعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالْنَوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهِ فَإِنَّ مَا تُفْكُونَ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم منهم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 وجعلنا به نباتا كل شيء فاخرجنا منه خضرا فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حببا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانيه ومن نخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أفمر وينعه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 يُرِيهِمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنَنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٌ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ولو أن وإننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن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 وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته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 119. أتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله 110. الله أعلم حيث يجعل رسالته 111. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون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 وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 ما عملوا وما ربك بغافل عن ما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إِن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنشأ وَلْيَقُمْ أَوْمُعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِنْ ما ذرأ من الحرف والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا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 وقالوا هذه أنعام وحرف حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها، وَأَنَاعَمٌ حُرِّمَتْ ذُهُورُهَا وَأَنَاعَمٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءَ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرم ما متشابه وغير متشابه، كل من ثمره إذا أثمر وأتى حقه يوم حصاده ولا تسرف، إنه لا يحب المسرفين.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 مسفوحًا أو لحم خنزير، فإنّه رجس أو فسق أهلاً لغير الله به، فمن ضطر غير باعه ولا عاد، فإن ربك غفور رحيم. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذِي غُفُرٌ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظُ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّ لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوا كَفَقْرُ رَبِّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَلَى الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ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 قوله اللهم شهداكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معه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 ولا تقرضوا مالا لَيَتِم إلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ شُدَّهُ وَأُوفُ الْكَيْلَ وَالْمِزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إلَّا وَسْعَهَا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 وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه والتقول علَكُم تُرْحَمُونَ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طاعة اثنين من قبلنا وإن كنا عن ذراستهم لغافلين أو تقولوا له أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم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 سَنَجزي الَّذِينَ يَصُدُّفُونَ عَن آيَاتِنَا سَوْءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصُدُّفُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ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 إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين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 ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وهو الذي جعلكم خلايا فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات الليبل وكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور الرحيم